اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وال messiah بن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إله واحدا وما أُمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لا إله واحدا اللّه إله إلاه سبحانه عما يشركون